وأسلم وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأفقاده ومن تبعهم في إحسان, إحسان الدين. المدين أما بعد أيها الأخوة الكرام فهذه هي الحلقة التاسعة والثلاثون من حلقات أحكام من القرآن نتكلم فيها على قول الله تعالى وقلنا يا آدم أسكن أنت وذوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين في هذه الآيات الكريمة يخبر الله عز وجل أنه قال لآدم ممتنّا عليه رزق أمته وزوجك وزوده هي حواء التي خلقها الله تعالى من ظلعة أب فهي من أب بلا أم وإن مراد الجنة إنما جنة الخلد التي هي مأوى المستقين وإما جنة الدنيا بستان لأشتار كثيرة العلماء في هذا قولين. القول الأول أنها جنة المأوى التي هي مأوى المستقيم والقول الثاني أنها جنة في الدنيا في الأرض وهي عبارة عن بستان لأشتار كثيرة والأغرب والله أعلم أنها جنة المأوى جنة الخلد التي وعد المستقوم لأنها هي المعلومة عند الإطلاق والأصل أنه, أنه إذا كان باللف معنى مفهوم عند الإطلاق فإنه يحمل عليه إلا بدليل يدل على خلاف ذلك وهذه قاعدة مفيدة في علم التكفير وغيره أن الأصل في النصور حمدها على ما هو مفهوم معلوم حتى يقوم دليل على خلاف ذلك وأدنى الله تعالى لهما أن يأكل من هذه الجنة رغدا بطمئنين وسعه وكثرة, وكثرة حيث شاء من أي مكان إلا أنه سبحانه وتعالى نهاهما عن قردان شجرة معينها بهما بالإشارة فقال ولا تقربا هذه الشجرة ولم يبين الله سبحانه وتعالى انت هذه الشجرة لأنه ليس هناك ضرورة إلى معرفة بيثها المهم معرفة, المهم معرفة القضية ومغزاها وبيّن سبحانه وتعالى أنهما إذا قربا هذه الشجرة وأكل منها فإنهما يكونان من الظالمين الظالمين لأنفسهما لتعرضهما لما حصل حيث أخرجهما أو حيث نعم حيث أخرجهما أكلهما منها من الجنة في هذه الآية الكريمة من الفوائد إثبات القول لله وأنه عز وجل مخاطب من شاء من عباده بصوت مسموت وحعوف مرتبة وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة وقرأ منها رغدا إلى آخر ومن فوائدها مثل الله سبحانه وتعالى على آدم حيث أسكنه وزوجه الجنة ومن هوعيدها بيان قدرة الله فإن لوعال حيث خلق حواء من فلع آدم من أب بلا أم قال أهل, أهل, أهل العلم والإنسان باعتبار مدعي خلقه أرضعت أقسام قسم خرق بلا أم ولا أب وهو آدم إن الله تعالى خلقه وانتراب ثم قال له كن فيكم وقسم الخلق من أب دل أم وهي حوى خلقت من ضلع آدم وقسم الخلق من أم دل أب وهو عيسى بن مريم والقسم الراجع من خلق بين أبوي أي من أم وأب وهم سائر البشر ومع هذا فإن الله تعالى يخلق ما يشاء يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور أو يذوجهم ذكرانا وإناثا ويجعلوا من يشاء عقيما ففي هذه الآية أن الناس أيضا أربعة وأصناف من حيث نجاب وعدم فمنهم من يكون له من يهبه الله ذكورا بلا إناث ومنهم من يهبه الله إناثا بلا ذكور ومنهم من يذوجه الله أن يجعله نسله صنفين والزوج بمعنى الصنف في هذه الآية ولها نظائر أي لها نظائر في أن الزوج يراد بها الصنف كما تقوله آخر من شكله أزواج قوله احسروا الذين ظلموا أزواجهم أي أصنافهم ونظراءهم أو يزوجهم بكرانا وعناثا والقسم الرابع أو السنس الرابع من يجعله عقيما لا يولد له وكل هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته ومن ثوائف هذه الآية الكريمة أن العسان ربما يخصار ما هو أدنى على ما هو خير لما تسولوا نفسه له فهنا آدم وحواء آدم الله لهما أن يأكل رغدا من حيث شاء ومنعهما من شجرة واحدة ولا تقبى هذه الشجرة ومع ذلك حصل منهما مخالفة كما سيحكم إن شاء الله تعالى ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التعين يكون بالإشارة كما يكون بالنطف يقول ولا تقرب هذه التجارة ولهذا لو قال الرجل زوجتي هذه طالق فلقت وإن لم يسميها ولو قال الرجل زوجتك ابنتي هذه عقد النكاح وإن لم يسميها ما دامت تعين في الإشارة والمهم أن في الآية دليلا على أن التعين كما يكون بالنق يكون أيضا بالإشارة ومن فائد الآية الكريمة أنه إذا أريد هما المحارم نهي عن قربانها وذلك حيث تدعو النفس حيث تدعو النفس إلى قرب فإن النهي أكيد عن قردانه كما في قوله تعالى ولا تقرب الزنا، إنه كان فاحشاً وشأت ليها وقال ولا تقربوا مال اليتين إلا باللتي أحسن فإن نزلنا قد تدعو النفس إلى قردانه وانتهاكه وكذلك مال اليتين لما لم يكن له من يحميه فإن النفس قد تتجرأ عليه كمهي عن قربان ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الاقتام على المحرم ظلم فقوله فتكون من الظالمين ووجه كونه ظلما أن النفس الإنسان عنده وديعة وأمانة فيجب عليه أن يرعاه الحق رعايتها وأن لا يقدم على شيء يكون فيه مضرتها فإن فعل فقد ظلمها كما قال تعالى وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم مغرمون وما ظلمون ولا تنظلموا أنفسهم والآيات في هذا المعنى كثيرة نسأل الله تعالى أن يوثقنا جميعا لرعاية عن ومن ولان الله عليه دعاية حسنة تقربنا إلى الله وتحمينا من غضبهم والله موفق وإلى حلقة قادمة إن شاء الله